قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِتُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَأَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أن مع الله آلهة أخرى لَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً بُخْرَ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشرفون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب كَبِا يَعْرِفُونَ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبَنَا الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ انفترى على الله كذبا او كذب باياته ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون انه لا يفلح الظالم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أين شركاؤكم الذين كنتم تدعمون نقول للشبين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تدعمون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 كيف كذبوا على انفسهم انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَنِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا يُجادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَأِذَنَّ إِذَا جَاءُ يقول يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الذين كفروا إن هذا وَلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا لَنَاقِصٌ إلا الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَبِمَا يَهِنُونَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْ وَإِنْ فسهم وما يشعرون وان يغلفون الا امتهم وما يشعرون ولو تروا اذ وقفوا على النار فقالوا ولو تروا اذ وقفوا على النار فقالوا, فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ